وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز حقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون